وإنما نحن الله تعالى أن يسر لأخينا الدكتور بديع وبالهادي المدخل والمذورة هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمي أن أخانا واتقنا الله وإياه على جانب من السلفية طريق السلف وليس فائدة السلفية أنها حجوقاء بعض لغيره من العلماء المسلم لكن يريد السلفية انه على طريق السلف من هذا ولا في ذلك. أمي تحقيق التفويح لأننا بدت من بعض ونحني على جميعا عن التفويح وأخر البعثة التي بعث الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل مثال أخينا ربيط ذهاب إلى هذه المنطقة وبالآخر إلى بلد مغريزة. لا تستطيع أن يكون له آخر ويتبين لكثير من, من الناس ما كان خاصاً بواسطة الطرون والطرون وطراق العمان طراق العمان من المثال وما أكثر الذين يندمون على ما خاضوا في العلماء ایسا جا باید یعنی على آنید